وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَانًا كَفِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا تتبذل خبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حربا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُمْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعِدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَا أَلَّا تَعُونَ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 قياما وارزقوهم فيها واكسرهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتريتا ما حتى إذا بلغ النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفيف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم موالهم فأشهدوا عليهم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 وَإِذَا حَوَّرَ الْقِسْمَةَ لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ يَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَأَرْجِقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا يَخْشَنَنَّبِ لَوْ تَرَوْنَ من خلفهم دريّة عافا خافوا عليهم فان يتق الله وان يقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظل من إنما يأكلون في بطونهم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 وَلِيَبَوِيهِ لِكُلِّ مَاحِذٍ مِنْهُمَا السُّرْسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُلَّهُ وَلَدُهُ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّرْسُ مِن بعد وصية ينصي بها أبدا آبابكم وأبنائكم لا تبرون أيهم أقرب لكم نفعا فريغة من الله إن الله كان عليما حكيما وَلَكُمْ نُصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدًا فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مما تركنا مِنْ تَرَكْنَ مِنْ وَصِيَّةٍ يُوصِلْنَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَلَهُنَّ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 أخ أو أخت فلكل واحد منهم كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في ثمنهم بعد وصيتي صاب بها أو دين غير الظاب وصي. من الله والله عليم حليم تلك عدود الله ومن يضع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وَمَن يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَتَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَبَادٌ مُّهِيمٌ وَالَّتِينَ يَأْتِينَ الْفَاعِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا والذان يأتيانها منكم فآبوهما فَإِنْ تَبَى وَاصْلَحَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَابِرَ رَحِيمًا إِنَّمَا التَّابُوتُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ أَبِجَهَالَةً ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَوَلَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ حَدَهُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُوبُتُ الآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ أُولَئِكَ عَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَنِثُ النِّسَاءَ كَرْهَا وَلَا تَعَوْلُونَ إن لتذهبوا ببعض ما آتيكن إلا ما إن يأتين بفاعشة بينه وعشرهن بالمعروف فإن كرهتنهن فعسان تكوه. شيء وما الله فيه خيرا كفيرا وإن أردت استبدال زوج ما كان زوجا واتيتم إحداهن قطرا فلا تأخذوا منه شيئا تَأْخُذُونَهُ بِهَدَنٍ وَإِفْهَمٍ بَيِّنٍ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ رَفَضَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَنِيبًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ من النساء إلا ما قد سنف إنه كان فاعشة ومقتى وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمكم أماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي سائركم اللات دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهم فناجنا عليكم وحلايل أبنائكم الذين من أصلابكم وأنتجمع بين من المختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما